وَجَالون النَّهِ مِنَّ درَرَعمِن الحَرْثِ وَالنأَمْعَامِنَ الصيبًا فَقالَاوا هَذَل للَّهِ بِزَعمِهِم وَهذَ لِشُركَ إَِا فمَا كانَانَ لِشُرَكَانِ فَلَا يَصِلُ إلَى الله وَمَا كانَانَ لَِّهِ فَمو يَصِلُوا إَِا شُررَكَهِم سَ